دعاء بعد صلاة الضحى اللهم ان الضحى اضحوك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيستره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وعصمتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين اللهم إن الضحاء ضحاؤك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 dari sini